أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ سَبَقوكُم مِّن قَبْلِكُمْ أُوْلُوا الْأَمْرِ وَالرَّسُولِ وَلَمْ يَجِدُوا مَا يَبْتَغُونَ ۗ مِنْ قَربٍ ۚ وَقَدْ قَرَّبْنَا لَهُمْ مِّنْ ذِكْرٍ ۖ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا